Bismillah al-Rahman Ya ayuhad Nabi. At-taqillah, walatutigil kafirin, walmunafiqin. Inna Allaha kan aliyan hakimah. wal ma yuha.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 Raih- 순ung membawa kisales untuk memростkan molama kenderaan dan kecerahan susunключ dengan bื่ type Allah tanpa mempernihan dua dan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 ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا لما يا أيها الذين آمَنُوا اذكروا نعمة الله عليكم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاء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 Qad yaglamu Allahul Muawwiqin min kum walqailin li Ikhwanihim halum mailyna walayatul ba'as illa qalila ashahha'na 'alaykum faiza Al Khawf Raitum Yanzhorun Ilai Kata Dour Aiyunum Kala Dhi Yusha Alaihim Min Al Maut Faidah Zhab Al Khawf Salakukun Ba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 Ya nisاء النبي من يات من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا Womii yqunut min kunnalillahi wa rasulih, wa ta'aml salihan nutha, ajrha mertain. Nutha ajrha mertain, wa agtdna ala يا نساء النبي إلستنك أحدا من النساء التقيت فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه ما رضوا وقل قول معرف. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ لُولَا وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاهِ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهَ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ تَطَهِيرًا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 A'adda Allah lahum maghfiraan wa ageraan azimah Wama kan lemu'minin wala mu'minatin Iza qad Allah wa rasuluhu amranaan Takoon lahumul khiyaratu min amrihim Waman ya'asillah wa rasuluhu Fakad dal dalalaan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 Sunnah Allah fi al-ladin khalu min qabl, وكان أمر الله قدر رب قدرة. Al-ladin yubalgu n rasalaatillahi, ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله, وكافى بالله حساب. ما كان محمد tidak ada seorang pun dari raja kau, walaupun Rasulullah dan Nabi, dan Allah dengan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 يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي أونا أرسلناك شاهدا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 وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ثمَّ طَلَقْتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتِعُهُنَّ وَسَرِحُهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا يَا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك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 وامرأه مؤمنه وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي وأن يستنكحها خالصه لك من دون المؤمنين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 إليك من تشاء ومن بتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنا أنت قرء أعينه ولا يحزن وَآتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجِ وَلَا تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَاظِرِينَ إِلَيْنَا وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَانِسِينَ لِحَدِيثٍ Inn halikum kala yuzin Nabi, fyaisthhi min kum. Wallahu layaisthhi min al-haq. Waezaa saltumuhum nmeta' an, fasaaluhum nmu waraihijab. Halikum. تُهَارُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُذَرُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا وَلَا أَن تَنكِحُوا Azwajahu min bagdhi abda. Inna zalikum kana عند Allah عظيما. In tu bedu shi'anu tu khfuuh. Fina Allah kana bikkul shi'in لا جناح عليهم في آبائهم ولا أبنائهم ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخواتهن ولا نساء وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النبي. يا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 وَالَّذِينَ يُوذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَطَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِيناً يَا أَيُّهَا النَّبِي أُقُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِي بِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُوذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا لا الا من ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغري انك بهم والمرجفون في المدينه لنغري انك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا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 وَكُبَرَاءٌ أَنَافَ أَضَلُّونَ السَّبِيلَ رَبَّنَا أَتِيهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنَةً كَثِيرَةً يَا Ayyuhah الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا ayyuhah الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمُ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا إِنَّا عَرَضْنَ لَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالَرْضِ وَالْجِبَالِ